وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَاءً زِل إلَكَ مِر الرَّبِّكَ طُيانَ وَكُفرى وَأَلقَن بَنَهُمُ العدَوَتَ وَالبَغضأَ إلَ يَووم القِيَامَ كلُ ماَا أَو قَدونَارَ للِحَرِّ أَطُ فَأَهَ اللهَّ وَيسعونَ فيِي والله لا يحب المفسدين